صرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وتعفنا مسلمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومها بالحق وأنت خير الراحمين ربنا آمن فاغفر لنا وَأَنْتَ وأنت خير الراحمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب <تصفيق> جل الله اكبر, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا سووا صفوفكم ولا تختلفوا أتم صفى الأول فالأول الله أكبر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 Ehdina الصراط المستقien صراط الذien أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء <tuh>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 يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله Allahuriman <الترج <التضi« <التضi Hamidam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 Siraqa الذien an'amta aleihim Gheri almagdub aleihim Wala alda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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين اللهم اللهم لمن حمدا ربنا لك الحمد الله اكبر Allah abba Allah, Allah. الله اكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 يا الله لمن حمدا ربنا